مُتَشَابِهَات فَإِنَّ الَّذِينَ يُرْفَأُ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ لا يذكر إلا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 زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف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 وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ أسحار شهد الله أنّه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الدين عند الله 129. وما اختلف الذين أمتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن أسلمت وجهي لِلَّهِ ومن يتبعن، وقل الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، ويتولوا فإنما عليك الفلاح، والله بصير بالعباد. الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبئين بغير حق و يقتدون الذين يأمرون بالقصة ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس فبشّرهم بعذاب أليم أولئك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 كسبت وهم لا يظلمون قل لَّهُمْ نَمَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَزِعُ الْمُلْكَ وَتَزِعُ الْمُلْكَ ممن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ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 اتبعوني يحبكم الله يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله ورسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى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 قال ربها هبلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصرا ونبيا مِنَ الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأة عاطر قال كذالك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا غمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ أَصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِ مَعَ الرَّاكِعِينَ وما كنت لديهم إذ يختصون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من مسح المسيح عيسى بن مريم عيسى بن مريم وجينا في الدنيا والآخرة ومن المقربين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 أَنِّي أَخْلُقُ أخلق لكم من الطين كميئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبيكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إنكم مؤمنون ومصدقون ما بين يدي من التوراة وليُحِلَّ لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون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 بتهيل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم سيدين قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربا من دون الله فَقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لمتحاجون في إبرهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت فلا تعقون هأنتم هؤلاء يحاججتم فيما لكم فيما لكم به علم فلمتحاجون فيما ليس لكم به علم والله بإبراهيم الذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلون وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفون آيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتبتون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا على الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا نَّهَارًا وَجْهًا نَّهَارًا وَكُفْرًا آخِرًا لَّعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُ إِلَّا لِمَنِ اتَّبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ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 يقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين إن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 عليهم عذاب امين وان منهم لفريقا يلون امسنتهم بالكتاب من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقول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 129. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم وحكمت ثم جاءكم عصو لكم مصدق لما معكم مصدق لما معكم لا تؤمنون نبي ولا تنصونا قال قررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تعلى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبعون وله أسلم في السماوات والأرض طوعاً والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون. قل آمَنَّا بِاللهِ وَمَا اسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسماءُ ما أوتى موسى وعيسى والنبيون وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحدٍ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَشَهِدُوا أَن نَوَسُوا لَحْدٌ وَجَاءُوهُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ الله لَعْنَةَ الله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 129. كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئهم ذا بِ أُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مما تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا من شيء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 فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت يوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات نقاض إبراهيم الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لما تكفون بآيات الله والله شديد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون على سبيل الله من آمن تبغونه عوجا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 أن تتلأ عليكم آيات الله وفيكم رسوله وما يعصي بالله فقد هديا إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا إلا وأن مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم عداة فأللف بين قلوبكم فأللف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَقُطِّمْ عَلَى شَفَاءِ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَقْنَى مِنكُمْ 111. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 112. وأولئك هم المفلحون 113. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما البينات وأولئك الضجوج وتسوّض ضجوج، فأما الذين سوّضت جمهم أكفرت بعد إيمانكم فذوق العذاب بما كنتم تكفون، وأما الذين أبيضت جمهم ففي رحمة الله.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 قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يَضُرُّكُم إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ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 121. وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين 122. وما يفعلوا من خير فلن والله علي بالمتقين إن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 سَرَّ ظَلَمٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَذَلَا وَادُّوا مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَوْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُعْمِنُونَ بِالْكِتَابِ بِكُلِّهِ وَإِذَا لَقُوُكُمْ قَالُوا أَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَدُوُّ وَإِذَا خَلَوْا عَدُوُّ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوْتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ 119. ويمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصمروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وَإِذْ رَأَيْتُمْ مِنْ أَهْلُكُم بُوِئِ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَ وَاللَّهُ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 119. ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أدلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون 110. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين 111.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 وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا بِالْعِدِّ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعْ طَرْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَأُهُ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُ خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْلِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ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 اتقوا النار التي وعدت للكافرين واتقوا النار التي وعدت للكافرين واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون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 هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تننوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرحا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 وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ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 وما يريد ثواب الدنيا نأته منها وما يريد ثواب الآخرة نأته منها وسنجز الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربي كثيرا فما وهنوا لما أصابهم فما وهلوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وإصرافنا في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 119. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين 110. سنلقي في قلوب الذين كفروا عب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومعواهم النار وبئس مثوى الظالمين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 ترفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصيدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يدعوكم في أخراكم فاثبكم غنم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 قد أهنتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليّة يقولون غلنا من الأمر مِشَيْء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 قتلو ليجعل الله ذلك حسنة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولا إن قتلتم في سد للآمِ أو مُتُمَ لَمَعْفُرَةٌ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّنَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْنَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَنِيظًا فض من حولك، فأعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.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 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسلا من أنفسهم يثلو عليهم آياته يثلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ظل النبي أولما أصابتكم مصيبة قَدْ أصبتم مثليها قلتم أن هذا قُلْ هو من عند أنفسكم إن الله قال جنان فباذن الله ويعلم المؤمنين ويعلم الذين نافقوا وطيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم هم للكفر يومئذ اضرب منهم للإيمان يقول أفواههم ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتب. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا له أقعون ما قتلوا. قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.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 ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضعوا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نمدي لهم خير إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيمٌ مَا كَالَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ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 إن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عيد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا حتى يأتينا بقربان تأكله بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب عسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات والزبر والكتاب 129. وما الحياة الدنيا إلا متاع أورور 110. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب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 وإذا خذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتونه ولا تكتونه فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبأس ما يشترون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 ياخذ زيتا ومال الضالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا ثَعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ 121- ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد 122- فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع أمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم فالذين هاجروا واخرجون ديارهم واؤذوا في سبيل الله وقتلوا وقتلوا لا اكفرا عنهم لا اكفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار 124. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد 125. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنار تجري من تحتها الأنار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وَإِنَّمَا أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ خَاسِئِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَغُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَشْتَغُونَ بِآيَ Ya ayıl olanlarda,